القياس عندهم هو التنظير التنظير ليس بمعنى القاعدة الكلية مع تطبيقاتها وصغرياتها بل إسراء حكم من شيء إلى شيء آخر القاعدة يعني إسراء الحكم من عام إلى خاص وأما القياس فإسراء الحكم من أحد الخاصين إلى خاص آخر تارة يثبت حكم للمؤمنين يجب اكرام المؤمنين هذا حكم للمؤمنين فإذا علمت أن زيدا مؤمن ثبت له الحكم لا بالقياس بل بالتطبيق يعني الحكم ثابت لعنوان عام وهذا أحد أفراد العنوان العام الذي ثبت له الحكم هذا ليس قياسا هذا تطبيق تارة أخرى يثبت حكم لزيدا مثل الحمزة سيد الشهداء فآتي لشخص آخر فأثبت له هذا الحكم غير الحمزة آتي إلى المرقال مثلا أقول المرقال سيد الشهداء لا يحق لي لأن هذا الحكم لم يثبت لعنوان عام نعم لو ثبت حكم لعنوان عام الشهيد حي عند ربه والمرقال شهيد رحمه الله إذن هو حي عند ربه ولكن إذا ثبت حكم لفرد لا لعنوان كليا لفرد لا يحق لي أن أسري هذا الحكم إلى فرد آخر